والآن مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عيد حسن أبو عشرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا كَثيرا من الاحبار والرهبان لا ياكلون اموال الناس بالباطل لا ياكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والذين يكنزون وَلَا يُنْفِقُونَهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ فَبَشِّرْهُم بِعَذَابٍ أَلِيمٍ يَوْمَ يُحْمَى عَلَيْهَا فِي نَارِ جَهَنَّمَ فَتُكْوَى بِهَا جِبَاهُهُمْ وَجُنُوبُهُمْ وَظُهُورُهُمْ هَذَا مَا كَنَزْتُمْ لِأَنفُسِكُمْ فَسِيقُمْ فَذُوقُوا مَا كُنْتُمْ تَكْنِزُونَ إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِندَ اللَّهِ 12 شَهْرًا فِي كِتَابِ الله يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ مِنْهَا أَرْبَعَةُ أَحْوَالٍ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ فَلَا تَظْلِمُوا فِيهِنَّ ام فوسكم وقاتل المشركين كافتا كما يقاتلونكم كاف فاعلموا ان الله مع المتقين ان من نسيء زياده فِيهِ الْكُفُ يضلُّ بِهِ الَّذِينَ كَفَرُوا يُحِلُّونَهُ عَامًا وَيُحَرِّمُونَهُ عَامًا لِيَوَاطِئُوا عِدَّةَ مَا حَرَّمَ اللَّهُ فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ زُيِّنَ لَهُمْ سُوءُ أَعْمَالِهِمْ لا لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الكافرين.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 بِكُمَاذَابَ الْأَلِيمَ وَيَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ وَلَا تَذَرُوهُ شَيْئًا وَاللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِير لا تَنْصُرُوهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ إِذْ أَخْرَجَهُ الَّذِينَ كَفَرُوا ثَانِيَ اثْنَيْنِ إِذْ هُمَا فِي الغار إذ يَقُولُ لِصَاحِبِهِ لَا تَحْزَنْ إِنَّ اللَّهَ مَعَنَا فَأَنْزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا وَجَعَلَ كَلِمَةَ الَّذِينَ كَفَرُوا السُّفْلًا وَكَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيَا وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ فَافَا وَثِقَالًا وَجَاهِدُوا بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ لو كَان عرَضًا قَريبَ وَسَفرَرًا قاسِدَاتَّبَعكَ وَلَكِ بَعودَت عَلَيْهِ مُشّق وَسَيَحْلِفُونَ بالِاللانِ لَ وسْتَق عَنَا لَ خَرجنَا معَكُمْ يهِكُونَ أَم فُسَم واللَّ يَعلملَم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 لَ خَرَج فيِيكُمَّا زَادُكُم إللاا خَبَلَ وَلا أَوْضَعوا خِلَ لَكُم يبغونَكُ فتْنَةَ وَفِيكُم سََّاعَونَ لَهُم واللهَّ مُعَمُ لقد ابتغوا الفتنة من قبل وقلبوا لك العبور حتى جاء الحق وظهر أمر الله وهم كارهون ومنهم من يقول اذلي ولا تفتني ألا في الفتنة سقطوا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 كُْ كُ تُم قَوْمًَا فَاسِقين وَماَا مَنَعَهُمْ أَن تُقُبَلَ منِنهُم النَّفَقاتُهُم إِللا أََّهُم كَفَوبِ اللَّهنِ وَبِرَسُول وَلَا يَأْتُ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 مُبْهَاهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَتَذْهَقُ أَنْفُسُهُمْ وَهُمْ كَافِرُونَ وَيَحْلِفُونَ بِاللَّهِ إِنَّهُمْ لَمِنْكُمْ وَمَا هُمْ مِنْكُمْ وَلَكِنَّهُمْ قَوْمٌ يَفْرَقُونَ لَا يَجِدُونَ مَلْجَأً أَوْ مَغَارَاتٍ أَوْ مُدْخَلًا وَلَئِنْ إِلَيْهِ وَهُمْ يَجْمَحُونَ وَمِنْهُمْ مَن يَلْمِزُكَ فِي الصَّدَقَاتِ فَإِن أُعطُوا مِنْهَا رَضُوا وَإِن لَّمْ يُعطَو مِنْهَا إذا هُمْ يَسْخَطُونَ وَلَمْ أَن ربوا ما آتاهم الله ورسوله وقالوا حسبنا الله سيؤتينا الله من فضله ورسوله